「あふれても」 y o u r g o n إ ِ ل من ان يهتك َُ بروح ُ القدس ُُ تكلم َُُِّ الناس ََّ في ِ المجد َْ ن ْ وكذب تكلم الناس بالنهج وكهلوا و إ ف ع ل م ت ك الكتاب والحكمه والثوب One, two, three. وكذبه إ بين الامراء واذ كفثت بني و إ ذ أ و ح ي ت إ ل ى ا ل ح و ا ل اذ <تصفيق> قال الحوادثون يا عيسى بن مريم هل تقي ربك اني انزل علينا م ا ئ د ا you i done. Thank <laughs> you. قال ََ عن َ ي د ن ِ مريم َََْ اللهم ربنا الله ََ What the- سبحانك ما لك ا ل م و ن يا ا ن One more. قد اقسم اللهم What?、Yeah. VEEEEEEE わかった え<音楽> Well,